يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وحاصد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله التي يدعون من دون الله من شيء إلا جاء أخد وما زادوهم غير تتبية، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخده أليم شديد، إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإبنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 خلدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك حطاءا غير مجد.